أولاد الشيطان من الله الرحمن. All right. Uh, دون ان يتفاكموا الى وقدره ويريد الشيطان أن يضل له الضدادا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن for his life. Yeah Oh وما أردت Hey, Lord.